هي نوح لتكونن من المرجومين قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِيفٍ وَجَنَّاتٍ وَعُرُونٍ إِن ويخاف عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين